مع القرآن مع القرآن هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن ساعة مع القرآن آية ومعلومة مع القرآن مع القرآن إذن أولى التلاوات في هذه الحلقة وهي ضمن فقرة التلاوات المرتلة معنا فيها قراءة للشيخ توفيق بن سعيد الصايغ وهو قرئ مشهور ساهم في الإمامة والخطابة من عام 1413 للهجرة حصل على الماجستير من جامعتهم القرى بمكة المكرمة درس في بعض المدارس الأهلية بجدة وترأس لجنة جائزة الشيخ فالح الثاني للقرآن الكريم بالدوحة مدة من الزمن له مصحف مسجل إذن هذا باختصار تقديم للقارئ الشيخ توفيق الصايغ، وهنا مسمع لتلاوة له من سورة العنكبوت نزلت هذه السورة في الفترة الأخيرة من حياة المسلمين في مكة، قبل الهجرة، وكانت هذه الفترة من أقصى الفترات، ولذلك تعرضت السورة لتثبيت المؤمنين على الإيمان، وبيان أن هناك ضريبة يدفعها المؤمن هي الفتنة والامتحان بالإيذاء أو بالإغراء أو بالوعد أو بالوعيد، وفي سياق بيان هذا الأمر، تناولت السورة قصص الأنبياء السابقين، وجهادهم وبلاءهم ثم إهلاك الكافرين وانتصار المؤمنين. إذن هذه السورة في معناها الإجمالي ومنها نستمع إلى تلاوة مرتلة للشيخ توفيق الصايغ. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ان افلان من احسب الناس ان يتركون ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم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 أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون.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 وَإِذْ رَأَيْنَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا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 يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقاوئ أولئك يئسون من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.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 قوة والكتاب وأتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوط إذ قال لقومه إنكم لا تأتون الفاحش ما سبقكم بها من أحد من العالمين انكم لتؤتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قالوا اتنا بعذاب الله ان كنتم من الصادقين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 وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبَرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قالوا, قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا نُوْطَى قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجْيَنَّهُ وَأَهْلَى أهله إلا امرأة، إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسولنا لطنسي أبهم سِيَّ.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 رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة آية بين تلميقوم يعقلون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 الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء. ساب البينات فاستكبروا في الأرض فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلن أخذنا بذنب فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم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 وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء مين وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من مِنْ من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين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 ولا يأتي أنهم وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولوا زوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فَإِنَّ يَوْمَ الْفَعْلِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إلينا تجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرف غرف تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعمة أجر العامل الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دار فَتِلْ اَتَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللهُ يَبْنُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ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 فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنياء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 سفي جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أنصتنا وياكم إلى هذه التلاوة لي الشيخ توفيق بن سعيد الصايغ وقد رتلى من سورة العنكبوت مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن